البارحه مدري وش اللي خذاني خذاني يوم اجنبه عني من الضيقة هشملت اشملت جيت اتكلم بس عيا لساني لساني ما كني إلا مرت كبذمت كبذمت واخملت الله يسامح من ذكرت ونساني نساني وانا ادري اني لا ذكرته تجملت تجمد عانيت ودري كل طيب يعاني بعاني وعلى حساب طعوني الخضر جاملت يا ما خذوا مني ولحدا عطاني من طيبتي في حق نفسي تساهلت عزايلا من تجهم زماني يممت وجهي للكريم وتوسلت ولي يبي قربي وبعدي لقالي أمشي على وضح ما ختلت يا منسكن تجمل زوايا كياني يا ما على نفسي عشانك تحملت مرة تحس انك معي شخص ثاني ومرات تحس انك حبيبي وما زلت لا تفرح انك تجت بين المحاني لو ما تخون الذاكرة ما تسللت عشان ماضيك الجميل وعشاني أول تشيل من الوفا ربع ما شلت. ما شلت ماني على خبرك حبيبي تراني تراني حتى عن صغار الأماني تنزلت تنزل. عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البن كود 23 70 بوح عبد الله